فقد كَذَّبُوا بالِالحَّلَ م جَاءهُ فسَوفَأتيهِمْ أَ بَغُ مَا كانوا بهِهِ يْتَهْزئون.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 فأهلكناهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال, لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَقالَاوا لَْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِمَ لَك وَلَوْ أَنزَلناَا مَلَكَ لَ قُضِيَ الْ الأأَمْرُثُمََّ لَا يُظَرُون وَلَو جَعَناَاهُمَ لَكَ لَجَعَلناهُ رَجُلَ وَلَلَ بَسْنَا عَلَيْهِمَّا يَلْبِسُون وَلَ قَدِسْتُْزِهَ بِعُصٍُ مِن قَبْلَكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمًا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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك اللَّهُ بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ دَلَّهُ ۚ أَلَا إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي وَإِنَّ لِبَلِي أُ مَِّا تُشْركُونَّينَ آتَينَهُ الكِتابَابَ يَعْرفونَهُ كماَمَا يَعِْفونَ أَبنَا أَهُم الذيينَ خصِعون أَفُسَهُم فَهُم لا يُؤمنِنون.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 ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 وَفِي آذَارِهِمْ وَقُرًى وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَ يُهْكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَبَا يَشعُرُون وَلَوْ تَرَاءِ بُطِفُوا عَلَ النَّارِ فَقالَاوا ييا لَتَنَاب فقالَاوا يياَا لَتَناَانُ رَدُّ وَلَاكَذّبَ بِآياتاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ بِنَمُؤمِنين.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 قَال أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا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 وَلَ التَّارُآخِرَةُ خَيّون للَِّذينَ التَّقُون أَفَلَا تَقِلُون وَدْنعلممُ إِهُ لا يَحزُنُ كََّ يَقُونَ فَإِهُم لا يُكَذبونَكَ وَلاِ الظَّالِمين وَلكِ الظَّالِمينَ بآياتِ الَّه جَحَدون.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 قُل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولاكن اكثرهم ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 شأَوتَ سَوونَ مع تُشِكُون وَلقدَأَرسَلنا إلَ أمَ مِِن قََلِكَ فَأخَذْناهُم فخَذْنَاهُم بالِالبَأْسِ وَضر الر إلَ عَهُم فلولا اجاؤهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم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 وَل تَتد الذي ن دَعونَ رَبهم بِن غَداتِ والعَشّ يريدونَ وَجههَا ماَا عللَيك م منِنْ حسابِهِم مِن شيءَيء وَما مِن حسابك عَلَهِم مِن شيءَيئٍ فَتَتردهُم فتَتردهم فتكونونَ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 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ تابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ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 حتىَ إذَا جَ حَدَكُم المَوْوتُ تَوفَّتْ صُونَا وَهُم وَهُم لا يُفَّطُون ثمَُّ وَُدُّ إَ اللههِ مَوْولهُ الحَقُّ أَلَا لَ الحُكمُ وَهُو أَسَْعُ الحاسِبين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 ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون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 وَإِن تَعْدِلِ كُلٌّ عَدِلَ اللَّهُ يُخْضِمُهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِنُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى وَنُرَدُّ على آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَمَا لَذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كَمَا اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُمْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ له إِلَى الْهُدَىٰ ۖ قُلْ إِنَّ هدى الله هو الْهُدَىٰ لِلَّهِ وَأُمِنَّا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قَالَ لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قَالَ هذا ربي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 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب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 وَإِسْماعلَ وَالْيَسَعَ وَيُون سَوَلوطَ وَكُلًا فَضّلنَا على العالملَمين وَمِنْ آأَبَائهِمْ وَذُِّياتِهِم وَإخْوانِهِم وَجَتَبَلَهُم وَهَدَيناَاهُم وَهَدَيناهُم إلَى صرَاطٍِ مُسْتَقم. ذالک هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَو أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِینَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِ ٱلَّذِينَ يَأْسُونَ عَلَىٰ أَجْرِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذكرى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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ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 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُواْ إلى ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيئنه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفوا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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها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 وَلَوْ اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 وَلِتَصْدَآ إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا وَلِيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 لا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين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 فابُم شَد بمَا كانَوا يمكرون فمَ يرِد اللهُ أَ يَهدِيَهُ يَشَْح صَدَرَهُ للِإِسلامام.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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا الذي الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ إِنَّ رَمْثَكُمْ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 وَلِكُلٍّ درجات مما عملوه وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغلي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما, كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لكثيرٍِ مِنمُشْنِكِينَ قَدْ لَ أَْلادِهِم شرَكَم يَعُْدُوهم لرْلُوهم وَلِيَلْلبِسُ عَلَيْهِمْ دِنَهُم وَلَ ش اللَّهُ مَا فَعلُوه فَذَغُهُم وَماَا يَفْتَرون وَقالَاواه أَنعَاموا وَحَرْفُ الْ حِجرُ ال لَا يَطُعَمُه إم. إِلَّا مَن شَاءَ بِذَنبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُكُورُهَا وَأَنْعَامٌ وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالنَّخْلَةَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت, أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت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 ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكن ميتا او دمنا مسفوحا او لحما خنزير فانه فانه رجس او فسقا فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به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 ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَلَى الْقَوْمِ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا وَالِدَانَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والبيزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوه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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا تَّبعُ وَاتَّقُلَ عََّكُم تُرحَمُون أَنْ تَقُل إَِّ مَا أُنزِنكِتابَابُ علىى قِ فَتَيْنِ مِن قَبللنَا وَإِن وَإِن كَُّ عَن دِراسَةِهِمْ لَغَافِلين.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 يَوْمَ يأتي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّن يَجِدُوا إِلَّا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبرهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ثَُّا إى رَبِّكُمَّْا رُجِعُكُمْ فَيُونَبّوكُم بِماَاكُم تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُوَ الذي جَعللَكُمْ خَلَائِ فَ الأرْرض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْوقَ بَعْضٍ دَ رَجاتِ لَبلَلُوَكُمْ لَبلَلوَكُم فِي إن رَبَّكَ سرَيعُ العقابِ وَإِنهُ لَغَفُور وَحيم